Nitbaahed, Nitbaahed Nitbaahed Nitbaahed ya Hsien Nitbaahed الدام خل نرفع اذا سمونا في الدام خل نرفع الهام والله في دمتك يا حسين بتقاهي والله في دمتك يا حسين بتقاهي يا اول جرح من ينفتح عيات ينزيف ما شايف ترى دم الجرح الله يهتيف معلوم يا زري بسرك من من حرك اعجاز يا سبحانه بس الله العرف معناك سبحانه خلانا موت حبك وكون هواك خلانا من تحنينا لياء نفخر نرفع الهام من تحنينا لياء ارفع الهم والله خدمتك يا حسين نتباهى والله خدمتك يا حسين نتباهى وخذ نرفع الهام والله بدمتك يا حسين بتباهي والله بدمتك يا حسين بتباهي <تصفيق> خادم وبتخر وبكل عسر يا حسين ناديه احد موت اظل ما امل واعلم حدا حدادي قلبي دي. من هو شافد وحقق مرادي صارت دمع تتلم قوتي غذي الأعادي. الاعادي ناداني بالاصلاب حب وحسين ناداني نجاني من كل باطل وكل زور نجاني يجلي لانا نفخر نرفع الهام يجل لانا نفخر نرفع والله خدمتك يا حسين نتباهى والله خدمتك يا حسين نتباهى والله خدمتك يا حسين نتباهى يا أعظم عشق باسمك يدق قلب السكنتة حبك يختلف راية وترفضل وعشلتة <تصفيق> يا أعظم عشق باسمك يدق قلب السكنتة حبك يختلف راية وترفضل وعشلتة طلب ادركيه المولاي شفته يا من روحي لك ما بدي لك العمري انته اسمك في الدمع مولاي خطيته رويته من عيوني حبك ما رويته أحس حققتي الأحلام نفكر نرفع الهام أحس حققتي الأحلام نفكر نرفع الهام والله بخدمتك يا حسين تباهي والله بخدمتك يا حسين تباهي خد نرفع الهام اذا سمونا خدام خد نرفع الهام والله في دميتك يا حسين اتباهي والله في دميتك يا حسين اتباهي خادم بالحشر ينسى العسر انت شفيعة ربك كرم بها المكرم وسمى ينسى العسر انت شفيعه ربك كرمه بها المكرمه وسمى نشيعه قل يجر الدمى حبه وسمى لا ما نبيعه دمنا ينتصر ضد الكفر نحم الشريعة بدمانه تبت نهج اهل البيت بدمانه مولانه تفديها العمل لحسين مولانا جرح ما يوم يلتام لفقر نرضاع الهام جرح ما يوم يلتام لفقر نرضاع الهام والله بخدمتك يا حسين نتباهي والله بخدمتك يا حسين نتباهي نتباهي والله بخدمتك يا حسين كان على الاخراج والهندسه الصوتيه كرار الموالي كنتم مع الرادود الحسيني محمد السعيد كلمات والالحان الشاعر الحسيني المبدع علي الدرعي التصوير والمنتج احمد الزيدي